لا اثب لجني من تعب الا وعضو دنيا ع ش ر ي وان عنازلت على امل ان اللحظه بكفي وسمي فقيامه ع م ر مشرعت ك س ا هي ي ح م ل بي ق ل ت كسى ا في ي ح م ل ن ي و أ ن ا ما زلت على أ م ل ك ن المحض ليتك في و س ن ي ف ق ي ا م ت ه عمري مشرعه حللت كساد في يحملني انا هو الانتظار حرمه الانسان وانداء مؤخرا من الاوقات حكمه الانسان ِ و َ أ َ ن ْ د َ ا ء م َُ ط ر من َِ ا ل أ َ و ْ ط َ ا ن مضامين ََِ ح ََ ت ْ في َِ ي ِّ ه َ ا ع ن َ ا ن ِ هالي َ المهدي َِْْ هذا سائح َُ الحيران َِْ هالرسول ُ م انبياء ْْ أ َ ن ِ الله َِّ كم َْ ت َ ر َ ه وكل ا ل أ ر ض كل ابقي في ا ل ل ه سليمان بحضرته تمنى ا ل ب ا ب أ ن النصر كل النصر في لبنان عفنا داجان بقتول الذين س ك ا ه تجلى د و ه الرب ي سئقت ه م فتكا و ب ا ج ت ا ل أ ح ب ا ر من هلكا يهود ا ل أ ر ض ردوا سققت ا ج ت الأحبار من هلكا من ي ه ه و و د رد الأرض ت ك م ظرهان فأنا والانتظار الاوطان مضامين حوت في طيها عنوان هاله المهدي هذا ا ل س ا ل ح الحيران رسول انبياء ض ح ك م ت ر ع ى وكل ا ل أ ر ض كل ا ل ق في يومنا كل المصر في فنادى ي رغمار جانب الطور الذين سكا تجلى نور ربي باسهم فتكا سئقت ومرجى ا ل أ ح ر ا ر من هلكا يهود ا ل أ ر ض ردوا تبكم برهان ح م ه الانسان وانداء معطره من الاوطان ه مضامين حوت في طيها عنوان الى المهدي هذا ص ا ئ ق الحيران ورسول انبياء الله حكم ترعاه وكل الارض كل الافق في ي و م ن ا 「なんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだか よかっあ و ق ص ص في يوم العشر ما سال ي د و العلوي طهرا في قيود ا ل ع ت ر إ ل ا ودم يتسدى ودماء اخرى تلتقي الارض مقرض صعب وحيل نحو الصفر يوم النصر فرحا والارض ستحيا ا ر س ا في يوم العشر ما سال دم علوي تهرم ببيوض العتر ي إ ل ا ودم يتسدى ودماء أ خ ر ى تجري ا ل أ ر ض مقاب صعب ورحيل نحو الصفر تشهد ميقات أ ب و ر ي ا طالب كل ا ل ر ي ق يا طالب كل التائب يا ب ل صالح يا عبدي <تصفيق> الامع والانتظار و ح ر م ة ا ل إ ن س ا ن هو أ ن ذ ا ء معطر من ا ل أ و ط ا ن مؤمن ي حوته بها عنوان الى المهدي هذا سائح الحيران رسول انبياء الله كم ترعاه وكل ا ل أ ر ض كل الافق في عدنان سليمان ب ح ض ر ت ه ف م ن ن بان الناس كل ا ل ن ا ر في عدنان سليمان وحضرته فمن الضاع ب أ ن الناس كل النصر في لبنان تمضى <تصفيق> جانب الطور الذين س ك ا ه تجلى نور ربي لسهم فتكا فقدت وضجت ا ل أ ح ض ا ر من هلكا اليهود ا ل أ ر ض ر ا ل د و ا 「ああ」<音楽> اذن المهدي رجال ستخبئ يوم النصر فحا والارض ستحلى فرسا في يوم الاشر اعصى ندم ا ل علوي غفرا بقيوب الاثر ليلا ودم يتسلى ودماء اخرى تجري الارض مقاض صعب ورحيل نحو الصغر فاشهد ميقات عبوري يا طالب كل التاريخ ぜひぜひぜひああ「あっあっあっあっあっあっあっあっあっああああああああああああああああああああああああ بحري بحري الوطن وعلى طردك وصيادتك ا ل وعلى ط ن ي و ترب الساحل واسمر لاصابعك لأصابع فيذكرني ر ا ئ ح ة الارض تمر مرت أ س ر ا ب السفن وطيور المغرب ت أ خ ذ ن ي ومع ا ل إ ص ب ا ر ح ي ترجعني ر ا ئ ح ة ا ل آ ا ر تمر لو مرت أ س ر ا ب السفن وطيور المغرب ت ع ا ن ي ومع ا ل إ ص ب ا ح ي ترجعي ن ف ح ض ا ر ة د و ر م ن ا ق ذ فاضت عطر ا ل أ ج د ا د على الزمن وفخور ب ا ل أ ر ض فخورا بقرى البحرين و ا ل ه ذ ن و ب أ ه ل العلم والكرم و ب أ ه ل الجود والمنن ي و ب ن خ ل ا ت ص ر ن ظ ل ا ل ي وبشطعان ك ا ن سكني ت و أ ح ب ا ل آ ر ض و ب ي ا ق ل ب ي أ ر خ ص للماء بوبي كفني ف إ ذ ا مس ا ج ر ح تراها مس الوجع منها بدني مس الوجع ادهد ن ي د روحي هدهد روحي ق ر ب البحر بحر الوطن ي وعلى ت ر ب ة ساحل واسموح لاصابع ك في يذكرني ر ا ئ ح ة الاعضاء تمر لو مرت أ س ر ا ب سفن وطيور المغرب ت أ خ ذ ن ي ومع الاصباح ترجعني ومع ا ل إ ص ب ا في ترجع ف ح ض ر ة د ن قد فاضت عطر ا ل أ ج د ا د على الزمن وفخور م ب ا ل أ ر ض فخور بفرى البحران والمدن و ب أ ه ل العلم والكرم و ب أ ه ل الجود ي والمنال و ب ن خ ل ا ت ي سرمنا ضلالي وبشطاني أ ح ب ا ل أ ر ض يا قلبي أ ر خ ص للماء بوبي كفني ف إ ذ ا مس ج ر ح ت ر ا ه ا مس الوجع منها بدني أ ر خ ص للماء ر ذوبي كفني ف إ ذ ا مس ه ا ج ر ح تراها مس الوجع منها بدني أ ش م التربه فيك شمه الوصل وياعشقها ا قبل ترطيني ترى في زهرك النجمات تصطف ب أ ر و ع مشرق يزهو و ت ز ي ي ن ويا م ح ب و ب ة الوردات قد س ح ت على ا ل أ ج ر ا ح انصارا لنسريني فداء م ن س ق ط الرعصي ب ا ل ر ع م ر ل أ ن ا ل أ ر ض أ غ ل ى بشراييني ا ت د ا ء مسقط ا ل ر أ س دم العمر ب أ ن ا ل أ ر ض أ غ ل ى شراييني وطبتي يا بلاد الدين و ا ل أ ل م ه بفيض ا ل ا ل يسقيك ويسقيني فرستي من دعاء ا ل د ا ر والدنيا ا ف م ا يؤذيك يا بحرين ي ويؤذيني أ ش م التربه فيك شمه وصيه ويا أ ر ش ي ق ه ا ق ب ل ت ر ط ي ن ي ترى في تارك النجمات تصطفو ب أ ر و ع مشرق يزور وتزيني ولو م ح ب و ب ة الوردات قد سحا على ا ل أ ج ر ا ح أ ن ص ا م ا لنسريني اقتداء م ا س ق ه الراسي دم العمرين لان الارض أ غ ل ى من شرايني ي وطبتي يا بلاد ا ل د ل ي و ا ل أ ل م ب بفيض ا ل ا ل ي س ق ي ي ويسقيني ح ر س ت ي من دماء الدهر والدنيا فما ي ؤ د ي ك يا ب ح ر ي الف ما يعطيك يا بحرين الويل م لان أ قَفَ الارض أ غ ل ى من شراييني و ق ب ت ي يا بلاد الدين و ا ل أ ل م ي بفيض الاهل يسقيك ويسقيني حرستي من د م ا ء الدهر والدنيا فما ي ؤ د ي ك يا ب خ ي ن ويؤذيني يا هذا الترب الغالي وتغنى فيك الشريان ا ل ع ش ق ليسكن صدري والقلب الفاضي الحنان تغنى فيك الشريان في ا ل أ ش ق اللي يسكن صدري والقلب البعد الحنان بعقيده حب ا ل أ ر ض تسقى من وحي ا ل ق ر آ ن فبلاد الدين هادئ ف د ذ ا دم ا ل إ ن س ا ن فبها عشاء المختار وبها أ ن ص ا ر الرحمن وبها المسجد أ ح ي ا ن ي بالتفسير والعرفان وبها أ م ش ى جمهودي تسقى من أ د ب الغدران وبها أ ن ف ا س جدودي يحتل منها الريحان وبها جمهودي أنشى تسقى من عذب ا ل غ د ر ة وبها أ ن ف ا س جدودي يبتل منها الريح ا ا ن يا هذا التوب الغالي وتهنى فيك الشريان ي ا ل ع ش ق ليسكن صدري قرقا بالبرد الحناء فبلاد الدين هذه وفداها دم ا ل إ ن س ا ن فيها فبها عشاق المختار وبها أ ن ص ا ر الرحمن أبي يا رب ثبت يا على حب ا ل إ م ا م أ قد اصبح قسيس الزمن أ و حبر التاورات الفطن فيخلد ذكري مفتخرا و أ ن ا الصبر رمزا للوطن لكن المسلم امتهن مسلوب المجد ا بلا ثمن ي مغمور الذكر ويقرنه محمي الجاه وذومن ن ي لكن المسلم منتهن مسلوب المجد ا بلا ثمن ي مغمور الذئب ويقرنه محمي الجار وذوم نذير لو كان النابغ في زمن اسموه ا ل ع ا ب ت بالسنن لا ترمي ط ا ر ف ك مبتعدا بخيوط الوان لتتبعني لو كان النار لغفي ز م ن ه اسموه الا بثب السنن لا ترمي ط ا ر ف ك مبتعدا خ ي و ط الوان تتبعني اني على انتم ن ع جزتي وساكشف ما طلبته ا ي ح م ي ا و ل ك ن ت فاضاهظتا ليكون الحق بلا ا ع تمدي ليكون ب ل ا ثمن قد أ ص ب ح قسيس الزمن أ و حضرت طاقات الفطن ا م ف ي خ ل د ذر في مفتخرا ر ا ن ا الصبر منزل للوطن لكن المسلم ممتهن مسلوب المهد بلا ثمن مغمور الذكر و ي ك ر ن محمي الجاه ودومني لو كان النابغ في زمنه اسموه العابث بالسنن لا ترمي طارفك مبتعدا بخيوط الوان لتتبعني اني ع ل ى ت منعجزتي اني ع ل ى مناجزتي س ا ك ش ف ما ل ب د و ء حنين اوراق كنت فعباغضه ليكون الحاء بلا ت م ن ي ليكون الحق بلا ت م ن ي حسابا يا وقود ا ل ع ل و ا ل أ غ ل ا ل وقوفا هاهنا تستوقف ا ل أ ج ي ا ل حساب ا ل أ م ة التاريخ خ ف ا ض حكم وقوفا هاهنا يا و ق فتى ا ل إ ذ ل ا ل قيامتكم والف يد تمد لكم ونصب عيونكم أ و ز ا ر ك م تمثال محمد خاصمكم وعلي معمات ه م تحرك ذمه الدقيق والاقوال وهذا العسكري ي ر ي د ذاكرتا ن طواها ع ا ب ت في ل ح ب ة ا ل إ ه م ا ل نجوم نحن زيدنا السماء القا ي العمل الليلي في الأرض نجوم ويعنيك العمل ك ت ل ي في الاردار حسابا يعقوب الغل والاغلال وقوفا هاهنا ت ص ت ل ق ف الاجيال حسابا يا وقود الظل والاغلى وقوفا ها هنا س و ق ف ا ل أ ج ي ا ل حساب ا ل أ م ة ا ل ت أ ر ي ف ف ا ض ح ك م م ق و ف ا ها هنا ووقفه الابلى قيامتكم و أ ل ف ا ي ن تمد لكم ه ونصب عيونكم أ و ز ا ر ك م ت م ت ا ل محمد قاسمكم وعلي يمعماتون تحرك د م ه ا ل ت أ ل ي ق و ا ل أ ق و ا ل وهذا العسكري يعيد ذاكرتان طواها عابث في محبه ا ل إ ع م ا ن نجوم نحن ز ي ن السماء ل ق ا ولعليت العمل الذي في ا ل أ ر د ا ن قيامتكم و أ ل ف يد تمد لكم هو نصب عيونكم او صحركم تمثال محمد هاشمكم وعلي معمعه تحرك ذمه ا ل ت ب ر ي خ والارهاب وهذا العسكري يعيد ذاكرتان طوابت في ل ح ب ة ا ل ا ر م ا ل نجوم ضح نزين السماء ل ق ن ا ويا عليك العمل ليلي في الاردار حسابا ً يا وقود الذل و ا ل أ غ ل ا ل وقوفا ً ها هنا تستوقف ا ل أ ج ي ا ل حساب ا ل أ م ة ا ل ت أ و ي ل تفاضحكم وقوفا ً ها هنا يا وقفه الاذلال قيامتكم و أ ل ف ي أ ن تمد لكم ونصب عيونكم أ و ز ا ر ك م تمثال محمد خ ا ص ب ك م وعلي ومعمعته تحرك ذمه التاريخ و ا ل أ ق و ا ل محمد العسكري يعيق ذاكرتان طواها عابث في ل ح ظ ة ا ل إ ه م ا ل نجوم نحن ز ي ن السماء ل ق ل ب ويا ليت العمل ليليه في لي الليلي أ ر نجوم ا ا ت العمل ليليه في ا ل أ ر ض هو هذا العسكري بعيد ذاكرتان طواها عابث في ل ح ظ ة الاغمار نجوم نحن ا زيد السماء لقاك و ي ا ل ن ت ل ع م ل لك في ا ل أ ر ض ا ء ي ع م ت ك م و أ ل ف يد تمد لكم ونصب عيونكم أ و ص ا ف وكم ت م ت ا ن محمد خاصمكم وعليكم يمعنعكم تحرق دمه ا ل ت أ ر ي خ و ا ل أ غ و ا ر يؤيد ذاكرتان طوعها آ ا ب ث في لحظه ا ل أ ه م ا ر نجوم نحن زيدنا السماء لقا وواليت العمل ليلي في الابقار صهد الجد وقود العلم والاغنار ووقوفا هاهنا توقف الاجيال ا كان عدوك سهما لا تاذو قرصا الاعداء وان كان عدوك ل ص ا فاحرص بيتك والاكناع ا ا ل فنجوم د و ك للصان ب ر تثرب وعلى اباديك الغربه م محمد كن معلوم كي تركبت كالزهره فنجوم مثل ا ل ط ل ا ى قدمت ا ل ط ع الاسماء انت نعدو و تصدق اعدو قرص الاعظم انت نعدو و تنصن ت ح س بيتك و الادنى ت س بيتك و الادنى تحبس بيتك و الادنى ا خ ي ل ل قطوه نجمات و جانب يقطو اللسماء فنجوم تكبر تصغر و ح م ر مع د ي ت ك من د ب ا ح عمتكم علي في كوكبتي ل ز ه ر ا هجوم مثل ا ل أ ط ر ق د ر في قبل الاسماء ان كان عدوك سهما لا تعدو سهماً قوس ا ل أ ع د ا ء ا ن كان عدوك ر ص ا فسيوف العالم اجمعها لا تكفي ناصرا ل ل ح ك م قد تعلن ح ر ب من كلمه أ و تعلن ح ر ب من تهم ي سيوف العاهل اجمعها لا تكفينا صل الحكم نقطعت ببعض من ليت بنا جوعا من ف ا ر او عدم لكن والتوحيد تثقلنا وتخوم ا ل أ ر ض ب ن ا د ي م ي ن ش ا ئ ع ة تا ادخل غازيه وسطا مسكون عينا بالنعم ش ا ئ ع ة تا ادخل غازيه وسطا مسكون بن علي هذا ذو ف ا ض ن مشتر هذا ذو ج ا ء محضر ف ي ع و د الحر وليس بنا إ ل ا دعاء اسفيف ل الام غائبه وغياب الأمة في الام غائبه وغياب ا في الزمن و غياب ا ل أ ة في ا ل م وغياب الأرنة في الدمم قد تؤلم حرام ن ت ه ن ي قد تعلن حرب من تهمه فسوف العالم يجمعها لا تكفي ن ا سن الحكم ي ق ط ع ت ب د ع ر ض ل ي ت بنا ء جوعا من ف ا ق ر ا و ع د ن لكن و ا ل ت و ح ي ت ه تثقلنا وتقام الارض بلادي ا م ي ن شائعه تدخل غازيه وسطا مسكونا بالنعم هذا ذو ج ا ل م مشتهر هذا ذو جاء من وقت و بدر فيعود الحار و ليس بنا إ ل ا دعاء من محترم سفيف ا ل أ م ة غ ا ئ ب ة وغياب ا ل أ م ة في ا ل د ن به ارضع ر ف ا م ل مشتهر انصافا لمن يحلو له ا ل إ ن ص ا ف ب ق ا ء الدين بين ا ل أ ه ل و ا ل ا ر ج ا ع انصافا لمن يحلو له الانصاف بقاء الدين بين العدل والارجاف باسم الدين حرب الدين واقعه ك أ ن ه ا ق س م ة تحتاج ل ل أ ح ل ا م هو ان عدنا لحلا فهو سارقنا بانصاف الحلول قلوبنا انصاف ومفقودون الناس كان عدله في لا طعام ولا انصار رحيل نحو ب ا ل ن ح ليل به ك أ ن ه ل ض ل شيء ي ش ب ه ا ل أ ع ر ا ض وحيل النجاح وظلت م ضليل به